الحمد لله الحمد لله الذي على في السماء مكانه وقدره وفي الكون تجلى سلطانه وقهره فكل خير في واسع الملكوت خيره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يؤمل في الشدائد غيره ومنه سبحانه يرتجى تأييده ونصره وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسولُه أفضلُ السير إلى الله سيرُه فلا ينضبُ من الخير نهرُه وخيرُ البرِّ عند الله برُّه صلى الله وسلَّم وباركَ عليه وعلى أصحابه وأتباعِه إلى يوم الدين صلى الله وسلَّم وباركَ عليه وعلى آله وأصحابِه وأتباعِه إلى يوم الدين اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلَّمتنا وأنقذتنا وفرَّجت عنا لك الحمد بالإسلام والقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا وَمِن كُلِّ مَا سَأَلْنَاكَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ حَمْدًا كَثِيرًا لَكَ الْحَمْدُ بِكُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيْنَا فِي قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ أَوْ سِرٍّ أَوْ عَلَانِيَةٍ أَوْ خَاصَّةٍ أَوْ عَامَّةٍ أَوْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ أَوْ شَاهِدٍ أَوْ غَائِبٍ لَكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الناس اتَّقوا الله تعالى وراقِبوه أطيعوا أمره ولا تعصوه وعمروا آخرتكم ولا تُلهِي أنكم الدنيا وزخارِفُها فإنما يتبين الغني من الفقير عند الانصراف من بين يدي الله عز وجل بعد العرض عليه إما إلى جنةٍ وإما إلى النار يومئذ يصدر الناس أشتروا أعمالهم فَمَنْ يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ أيها المسلمون أيامٌ عاصفةٌ مرت وقراراتٌ حازمةٌ سرت أعقبتها بحمد الله عيونٌ بالنصر قرت وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم فالحمد لله على ما أولى والشكر له على ما وفَّق وأسدى أظهر الله قوة السنة والإيمان، وضعف الشر والظلم والعدوان لم تكن المملكة يوماً داعية حرب، وليس في تاريخها تجاوز أو عدوان ولكن إذا لم يكن إلا الأسنة مركباً، فما حيلة المضطر إلا ركوبها قادت المملكة التحالف المبارك لإحقاق الحق ودحر الباطل وحراسةً للمقدسات، وحمايةً لبيضة المسلمين، وانتصارًا لأهل اليمن المضامين فحقق الله المراد، وبارك في الرجال وفي العتاد، والحمد لله رب العالمين أعلنت المملكة بدأ العاصفة وأعلنت وقفها وملكت بتدبير الله زمام الأمر، ورفعت راية التوحيد والنصر قوةٌ في الموقف وعزة في قرار ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أيها المسلمون ومن بركات هذه العاصفة أنسقى ماء الأمل قلوبا طال صداها وأوشك ظلام اليأس أن يطويها فقد رأوا ليلة بدت كواحدة من ليالي القهر واليأس لكنها لم تنتصف حتى دخلت تلك الليلة التاريخ بما حملت من بشرى وأزالت من ذل وما قلبته من موازين وغيرت من سياسات فوثبات الأمة أقرب مما يتصور اليائسون وسرعة عطافها بعد انصرافها أيسر مما يظن المحبطون إلا أن لله آجالاً لا بد من تمامها وشروطاً يجب تحققها واستفاؤها حتى تتسيد أمتنا وتعلو رايتنا وما بين خُروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة طريدًا شريدًا وبسط جناحي دولته, دولته على مُلك كسرى وقيصر إلا خمسة عشر عامًا فحسب عسى الله أن يتم فضله وأمنه علينا وعلى كل بلاد المسلمين أيها المؤمنون ومع النصر المبين والعلو المكين فإن موقف المؤمن لا يتجاوز نهج سيد المُرسلين والذي شرفنا الله باتباع سنته وتحكيم شرعته كيف وقد قال الله في كتابه محذرا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وقال سبحانه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده بل إن اللافت في آيات غزوة بدر وبعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لم تأتي الآيات بالثناء على البطولات والمهارات بل قال الله في أعقاب ذلك ومن نصر إلا من عند الله وقال سبحانه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا يحوطه أصحابه في جلال وتسير من بين يديه كتائب الفرسان وكرام الرجال وقد دانت له مكة وأشرافها دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح رواه البخاري قال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى إن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل وأخرج الحافظ البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنوه على راحلته متخشعا أيها المسلمون إن المؤمن لا يكتفي بالانتصار في وقعة واحدة بل يجب أن تكون حياته كلها نصرا وعزا وغاية النصر الثبات على المبادئ والدوام على مراد الله وإلا فإن سنة المدافعة قائمة إلى يوم الدين وصراع الحق والباطل دائم ما دامت الدنيا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ إِلَّا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ الَّذِي لَا يُخْلَفُ وَنَصْرَهُ الَّذِي لَا يَتخَلَّفُ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ومهما كانت الأمور فإن الختام المحتوم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقد أمرنا سبحانه في كتابه الكريم بآية جمع فيها تدبير الحروب بأحسن تدبير فقال سبحانه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 وهي الثبات وكثرة ذكر الله تعالى وطاعته وطاعة رسوله واتفاق الكلمة وعدم التنازع الذي يوجب الفشل والوهن والخامس الصبر فهذه خمسة تبنى عليها قبة النصر ومتى زالت أو زال بعضها زال من النصر بقدر ما نقص منها ولما اجتمعت في الصحابة رضي الله عنهم لم تقم لهم أمة من الأمم وفتحوا الدنيا ودانت لهم البلاد والعباد ولما ضعفت في من بعدهم آل الأمر إلى ما آل عباد الله أيها المسلمون وأمتنا تمر بمعركة مستمرة مع الباطل تدافع فيها عن دين الله الحق وتدفع عن أراضيها المُقدَّسة وتحمى المسلمين ومع ما أنعم الله به علينا من القوة في العُدَّة والعتاد والكفاءة في الرأي وعزم الرجال إلا أننا لا ننسى أننا لله وبالله أمةٌ تسير على نهج نبيها الخاتم تتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حري بها أن تقترب من ربها أكثر من ذي قبل وأن تحقق أسباب النصر الشرعية فتوحيد الله تعالى وطاعته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 يعبدونني لا يشركون بي شيئا وشتان بين موحد يدافع عن كتاب وسنة وبين من اتخذ إلهه هواه وأضله الله فاعرفوا نعمة ربكم عليكم بما هداكم والزموا الطريق الذي حباكم وازدلفوا إليه بالعمل الصالح وتجافوا عن الذنوب والمعاصي خصوصا ما كان منها ظاهرا شاهرا فهي جالبة الذل والمآسي فإن من أسباب الذلَّة التي يضربها الله على المسلمين وإنَّأت بهم الديار، وتباعدَت الأقطار ما يشهره بعضُهم من منكَرات ويدعون لها بلا منكرٍ عليهم أو ناصِح وهذا للأسف في بلاد المسلمين كثير وبه يطول ليل الذُّل على المسلمين وتتأخَّرُ نُصرة رب العالمين ويرفعُ الله عنا ألطافَه وأفضالَه وفي الحديث الصحيح إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أو شك الله أن يعمهم بعذاب من عنده إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز فالله لا مغالب له وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم فلا يتحرك شيء في الكون إلا بإذنه ولا يسكن إلا بإذنه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين والوصية, والوصية, والوصية لعامة المسلمين بالارتفاف حول أولاة الأمر من الأمراء والعلماء اليوم هو يوم اجتماع الكلمة ووحدة الصف ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الوحدة والتماسك في نسيج المجتمع الواحد وبين الشعوب المسلمة يجب أن نترفع عن كل الخلافات وأن نتحد على ما نحن بصدده وأن نحذر كل ما يؤدي إلى الخلاف والتضعضع وتفتيت الداخل أجلوا خلافاتكم وتناسوا خصوماتكم كفا تخويناً لبعضكم بعضاً على رأي أو أراء كل فرد منكم هو رجل أمن وعلى ثغر والحذر ثم الحذر من الإشاعات والأخبار الملفقة لا تدفعنكم شهوة السبق في نقل الأخبار إلى الإشاعة دون تثبت فكم من خبر مصدره العدو تبرع الضحايا في إذاعته بينهم ليفت في عضودهم أنتم الردء لجنودكم أدعوا لهم وثبتوهم أسعدوا وأيدوا الجنود الذين هم في الرباط وعلى حدود البلاد واخلفوهم في أهلهم خيرا كما يجب استحضار أخوة الشعب اليمني المبتلى بهذه الاحداث وأن هذه المعركة ليست حربا على اليمن بل هي حرب لأجل اليمن ولأجل اليمانيين وإن اليمانيين المقيمين بين أظهرنا أو في بلادهم هم إخوتنا وأن, وإن عدونا وعدوهم مشترك ومصلحتنا ومصلحتهم مشتركة فإياكم والمنتهزين بإثارة النعرات فإياكم والمنتهزين بإثارة النعرات فاليوم كلنا يمن كما يجب على الجميع عامة وفي مثل هذه الظروف خاصة اللجوء إلى الله بالدعاء, إلى الله بالدعاء والازدلاف بالعمل الصالح فالقلوب الصادقة والأدعية الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الذي هدانا لتوحيده وعرفنا معالم دينه وأنعم علينا باتباع سنة نبيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإيمانًا من هذه البلاد وحلفائها بمقصدهم الشريف في تحقيق الأمن لبلاد اليمن العزيز ودحر عدوان المعتدين وإزالة الخطر المحدق بالأمة المسلمة ومقدساتها وحيث تحقق المراد فلا طمع في مزيد حرب أو قتال وقد بدأت إعادة الأمل للشعب اليمني الكريم بارك الله جهود وحقق الأمان والحمد لله رب العالمين وفي هذا يظهر شرف مبادئ المملكة في إنهاء عاصفة حققت مرادها في أقل من شهر وأوقفت العصفة عند تحقق المراد ولقد كشفت الأحداث زيف المبطلين وأظهرت عوار المفسدين فالحمد لله رب العالمين ويا خادم الحرمين الشريفين يا أيها الملك الذي لنداء صنعاء انتهض من بعد ما طال البلاء وهد جنبيها المرض وشكت عروبة أهلها عجماً أرادوها غرب لم يدركوا أن الشريف هناك يرفض من رفض فوثبت تنقض غزلهم حتى تهلل وانتقض وأنخت كل مطية لعداته حتى ربض ما كان يحسب أمة تصحو فتنقض مفترض هذه الشآم جريحة وجه الحياة بها تعب ترنو إليك وتشتكي وترى بوثبتك العوض فهناك حكم جائر لم يرع عرضا أو عرض ذبحت عصابة غدره شعبا تحامل وانتفض غاضت تراحم منهم حتى تضاءل وانقرض فتهجرت من أرضها أسر وراحت في مضض والموت أشهر سيفه في كل ناحية عرض والجوع أشرع نابه لحواصر الأطفال عرض فَلَرُبَّمَا بِعَزِيمَةٍ تَجْلُو عَنِ الشَّامِ الْحَرْبُ وَالْوَجْهُ بَعْدَ شُحُوبِهِ يَرْتَدُّ مَسْرُورًا وَغَضْبَ وَاللَّهُ فَوْقَ النَّاسِ وَاللَّهُ فَوْقَ النَّاسِ يَعْلَمُ مَنْ أَجَابَ أَوْ اعْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مَلِكُ الْمُلُوكِ وَمَا لِنَجْدَتِهِ عِوَضٌ سُبْحَانَهُ مَلِكُ الْمُلُوكِ وَمَا لِنَجْدَتِهِ عِوَضٌ أَمَّا أَنْتُمْ يَا اما أنتم يا جنودنا البواسل من المقاتلين والمرابطين في الثغور فلقد كففتم الشر عن بلاد المسلمين ورفعتم راية الحق والعدل وبلغتم ذروه المجد والشرف وانا لنرجو أن يكون عملكم جهادا وانا لنرجو ان يكون عملكم جهادا ونصركم فتحا وموت من مات منكم شهادة احتسبوا واصبروا إن الله مع الصابرين فإن أزهار أمل الأمة تفتحت بإقدامكم وأمانيها القديمة بعثت بحزمكم عسى أن تسترد بهذه العزمة الحقوق وتستدرك الأمجاد ولا يأخذنكم الزهو والاستعلاء فقد حاسب الله خير مجاهدين لما أعجبوا بكثرتهم ولم يشفع لهم وجود نبيهم بينهم، صلى الله عليه وسلم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُغنِي عنكم شيئًا كان الله معكم، ودعاءٌ لكل رجال الأمن في الداخل وعلى الثُغور حرَسَكم الله ورعاكم، وأيَّدَكم بنصره، وبالخير جازَاكم، وكتَبَ لكم أجرَ المجاهدين المرابطين وأتمَّ الله علينا وعلى أمة الإسلام النصر والعافية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 اللهم ارضى عن الأئمة، اللهم ارضى عن الأربعة الخلفاء، الأئمة الحنفاء، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم يا أرحم الراحمين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 اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم حرر المسجد الاقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين اللهم اوطف باخواننا في سوريا وفي العراق واليمن وفي بورما وافريقيا الوسطى وفي كل مكان اللهم ارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ به للبر والتقوى اللهم وفقه ونائبيه واخوانهم واعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفِّق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمةً على عبادك المؤمنين اللهم انشُر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين واكفِنا شرَّ الأشرار وكيد الفجار وشرَّ طوارِق الليل والنهار ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذاب النار ربنا اغفِر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر ذنوبنا، واستعيوبنا، ويسر أمورنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم، اللهم ارحمهم كما ربّونا صغارا اللهم من كان منهم حيًّا فمتّعه بالصحة والعافية على طاعتك ومن كان منهم ميتًا فتغمّده برحمتك، ونوِّر له في قبره، ووسِّع له فيه، واجعله روضةً من رياض الجنة، واجمعنا به في دار كرامتك ربنا اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا اله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم انت الله لا اله إلا انت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم أغفنا، اللهم اغثنا غيثا هنيا امريا صحا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار تحيي به العباد تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدي